<تصفيق> <تصفيق> هذا شباب تونس ينتظرون منك كلمات لعلها تكون دواء لقلوبهم بارك الله فيكم انا يكفيني هذا الكلام ان هذه المنظمه الصوت بتاعها صوت يصلح لناس في الوطن العربي السلام, <السلام> عليكم <تصفيق> <تصفيق> <متحة> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام <تصفيق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق مرحبا بكم واحمد الله جل وعلا الذي يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد والذي لا مغير لقدره ولا معقب لحكمه أحمد الله تعالى الذي يسر لنا الدخول إلى هذه البلاد واللقاء بالإخوة والأخوات من إخواننا وآلنا بعد أن كنا ليس نحن فقط الذين نمنع من دخولها بل حتى كتبنا كانت تمنع من دخولها وكان الذي يوجد عنده كتاب لي او لغيري او شريط لي او لغيري او يكتشف ان له علاقه باحد من الدعاه تغيب في السجن سنين عددا فنحمد الله تعالى الذي غير حالكم واسال الله جل في علاه ان يثبتنا واياكم على دينه ونجعلنا واياكم مباركين اينما كنا واسال الله تعالى لكم يا شعب, شعب تونس العظيم ان يجعل حالكم فيما تستقبلون من ايام خيرا مما تستدبرون أسأل الله أن يصب عليكم الخير صبا صبا وأن لا يجعل عيشكم كدا كدا والله إنني في سعادة لا أستطيع أن أصفها ولا نتحدث عنها على كثر ما زرت من البلدان وزرت من الأماكن وسافرت الى الدول لا أشعر بسعادة كما أشعر بها الآن حتى ينعقد لساني فأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان على أحبة وعلى أخوة جمعنا الله تعالى على غير دنيا تضمنا ولا أنساب تجمعنا اسال ربي جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع المتقين الأبرار ومع الأنبياء الأطهار وأن يجعلنا الله تعالى ممن يستعملهم ربنا جل وعلا لخدمة دينه ونصرة شريعته والعمل بكتابه والدعوة إليه واسال الله سبحانه وتعالى أن يجعل تونس كما كانت نبراسا للخير والجهاد وكنت أقرأ عن تونس مرارا ووجدت أن جيوش الإسلام إنما تنطلق من تونس وأن العلم إنما كان يخرج من تونس حتى وصل بهم الحال إلى أنه كان دعاتهم يخرجون من تونس إلى ألمانيا وإلى تركيا وإلى الشام وإلى مصر يعلمون الناس الدعوة والخير ولا ينسى أحد ما كان يفعله محمد الخبر حسين رحمه الله الذي وصل به الحال والرفعة وهو به ابن من أبناء تونس وصل به الحال والرفعة حتى صار شيخا للأزهر الشريف وقد كان ارسل ايضا الى المانيا للدعوه وارسل الى اسطنبول للدعوه وفي الشام وقدم في الجامع الاموي دروسا وفي المانيا دروسا وفي اسطنبول دروسا كما فعل ذلك في تونس وكما فعلوا في مصر وفي غيرها وهو من آلكم ومن اجدادكم لا ننسى الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى الذي ألف التفسير المشهور وصار علما يحتذى به إلى يومنا هذا لا ننسى الفاضل ابن عاشور ابنه ولا ننسى الإمام سحنون لا ننسى جامعة وجامعة الزيتونة التي فضلها على كل العالم الإسلامي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد العظيم أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم يا أنا تونس ويجعلكم يجعلكم مباركين أينما كنتم أسأل الله تعالى أن يجعل منكم العلماء ويجعل منكم أنا الجهاد ويجعل منكم الدعاة وليستعمرنا الله تعالى واياكم في طاعته امين يا رب العالمين ايوا لاحباء الكرام يقول ربنا جل وعلا وتلك الايام نداولها بين الناس يرفع الله تعالى من يشاء ويضع من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء لا معقب لحكمه ولا مغير لقضائه ولا مبدل لما اراد جل وعلا فهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شان يغفر ذنبا ويسر عيبا ويعز ذليل ويذل عزيزا وينصر مظلومة ويقسم ظالما وربك يخلق ما يشاء ويختار أخرجكم الله تعالى بعدما كان مضيقا عليكم في دينكم مضيقا عليكم في دعوتكم مضيقا عليكم في كل شيء تريدون أن تتعلمون من الدين وصل بكم الحال في منع الحجاب وفي منع العلم إلى حال لم يصل إليه كثير من الدول حتى الدول الكافرة فنحمد الله جل وعلا الذي من عليكم بان كنتم انتم الاصل وغيركم الفرح بان كنتم انتم الذين تقدمتم وجررتم واسال الله جل وعلا ان يجعل حالكم فيما تستقبلون من ايام خير مما تستدبرون يا رب العالمين ايها الاحبه الكرام لما بعث الله تعالى سيدنا وامامنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا وصار الناس الذين كانت بينهم عداوات وحروب وإحن ومحن بدأ الناس يصلون الواحد بجانب الآخر والف بين قلوبهم كما قال الله والف بين قلوبهم ألف بين قلوب الأوس والخزرج بعدما كانوا متحاربين الف بين قلب هذا الرجل وبين قلب الآخر الذي كان قد قتل أباه في الجاهلية ألف بين قلب هذا وقلب الآخر بعدما كان بينهم من الخلاف والحرب والترصد الشيء العظيم وألف بين قلوبهم ثم قال الله تعالى ممتنا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فقد الف الله تعالى بينهم بعدما كانوا في خلاف وبعدما كانوا في حرب وبعدما كانوا في فتن وبعدما كان الواحد فدل ما يشتغل في إعمار مجتمعه ويشتغل في شيء نافع يشتغل في دحر الآخرين وفي الكلام فيهم وفي الترصد عليهم ألف الله تعالى قلوب المؤمنين ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إليهم ثم استمر الصحابة على ما كانوا عليه في الجاهلية من أن يشتغل الواحد في الآخر ذما وترصدا دون أن يشتغل في الدين دعوة وعلما ورفعة لما وجدنا نتيجة للاسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يوحد صفهم لأنه يعلم أنهم إذا اتحدوا نصر الله تعالى بهم الإسلام كما قال الله جل وعلا وقل لعبادي وقل عبادي يعني قل لي ولك. فنحن عباده وقل لعبادي ها يا ربي ماذا امرت نبيك صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا؟ بماذا يوجهنا يا ربي قال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يعني لا يتكلم على أخيه ولا يتلفظ بلفة إلا يختار أحسن وألطف وأجمل وأكمل العبارات والكلمات يقول التي هي أحسن لم يقل يقول, يقول الحسنى وإنما يختار أحسن الحسنى فيقول التي هي أحسن لماذا يا ربي؟ الخوف علينا من ماذا؟ قال جل وعلا ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا فبين الله جل وعلا اننا بامساكنا لالفاظنا وقولنا للحسنى وغضنا للسان عن ان يتكلم بحرام يجعل الله تعالى به بي الالفه بيننا ليش لان الشيطان ينزغ بيننا الشيطان يفسد بيننا الشيطان لا يسره ان يوحد الصف الشيطان لا يسر ان تعمر المساجد الشيطان لا يسر ان امرات محجبه لا الشيطان لا يسر ان يسمع القرآن يتلى او يس او يرى الكتب تعلم او يرى حلق التعليم والتدريس لا الشيطان لا يسره ذلك ابدا فيحرص ايوان اخوه والاخوات على ان ينزغ بين الناس على ان يفسد ذات بينهم كما قال الله جل وعلا لما امر الله تعالى الشيطان بان يسجد لآدم مع الملائكة تكبر الشيطان وتعاظم قال أسجد لمن خلقت طينا فلما حلت عليه اللعنة والإبعاد قال الشيطان بعد ذلك مهددا أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة ماذا أفعل به بآدم وبدريته ما هو التهديد والوعيد الذي توعدنا به الشيطان قال لأحدنكن دريته إلا قليلا يعني يا رب لأفسدن دريته ولا أجعلنهم لا يتبعون سبيلك ولا يعون قولك ولا يتبعون رسلك ثم قال الشيطان مهزدا أيضا وزائدا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وأول شيء يفعله الشيطان هو أن يفسد ذات بيننا أن يجعل صفنا بدلا ما هو صف واحد أن يجعله عشرة صفوف بدلا ما يجعلنا أمه واحدة لا نعرف إلا الإسلام ولا نعرف إلا الكتاب والسنة ولا نعرف إلا اتباع سيدنا وقائدنا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد الشيطان يجعلنا مئة أمة حتى بعدما حتى بدل ما ندعو الناس إلى الإسلام أو نطلب العلم يبدأ كل واحد منا يشتغل في الآخر ربما قدحا ودما وترصدا ويشغل عما هو عليه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق هذه الأبواب مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة من الغزوات فلما قفلوا راجعين من هذه الغزوة مضى غلام للأنصار ليحضر ماء من البئر ومضى معه ايضا غلام من المهاجرين ليحضر ماء من البئر كانوا عدة مجموعات الصحابة منهم قوم من قبيلة ثقيف منهم قوم من قبيلة خزاعة من قبيلة بكر منهم أقوام من قبيلة الأوس من قبيلة الخزرج، وفيهم أنصار وفيهم مهاجرون أما الأنصار فهم الذين أصلا كانوا موجودين في المدينة وأما المهاجرون فهم الذين جاءوا إليها من مكة مهاجرين إليها فلما جاء إلى البئر واستخرج الدلو من البئر هذا معه قربة يريد أن يسكب الماء في داخلها والثاني معه قربة أيضا يريد أن يسكب الماء في داخلها فاختلفوا هذا يقول أعطني الدلو والثاني يقول لا بل أعطني الدلو هذا يقول أنا قبلك والثاني يقول بل أنا قبلك حتى إذا اختلف أحدهما مع الآخر كسع أحدهما صاحبه يعني ضربه من خلفه كاهانه له فغضب الآخر وقال يا للأنصار يعني يا قومي أنا أصابتني إهانة تعالوا انصروني يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين لاحظ لم يدعوا بحزبية ولم يدعوا بقبيلة ولم يدعوا باسم بلدة ما قال يا أهل المدينة وأوليك قالوا يا أهل مكة لا إنما نادى برفض قد اقره الله تعالى في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث به أصحابه يعني نادوا بألفاظ قد ذكر الله تعالى حتى أهلها في القرآن لكنهم مع ذلك لما كان هذا على سبيل على سبيل الخلاف فربنا جل وعلا لا يرضى قال يا للأنصار وقال الآخر يا المهاجرين فلما قالوا مثل ذلك مضى الأنصار إلى صاحبهم أقبلوا إليه ناصرين له وأقبل المهاجرون إلى صاحبهم حتى إذا أقبل هؤلاء وهؤلاء أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ثم جعل يهديهم ويقول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة يعني هذا الخلاف هذا منتن لا ينبغي ان يفسد الشيطان به بينكم قال دعوها فإنها منتنة وجعل عليه الصلاة والسلام يردد ذلك عليهم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لام أصحابه لما التفتوا الى الشيطان وهم ينادون بألفاظ شرعية فما بالك أيها الاخوه الكرام لما تكون المسألة تحسبات او اختلافات في وجهات النظر فينبغي ان يحرص المرء على الا يؤتى الاسلام من قبله انتبه لا يسمعك رب العالمين جل وعلا بدل ما تشتغل بدعوه الناس الى الاسلام وتعبيدهم لله تعالى وامره بالمعروف الرائع مع المنكر انتبه لا يسمع منك رب العالمين ذما لاخيك وانت لم تراصحه ولم تتكلم معه بالحسنى انت مثله العذر يقول ابو ذر رضي الله تعالى عنه يقول إلتمس لأخيك تسعة وسبعين عذرا ثمانين إلا واحدا يعني لو إنسان قال كلمة لم تعجبك أو ظننتها مخالفة شرعية ثم وقع في نفسك أنه مخطئ وينبغي رد عليه إلتمس له أعذارا قل لعله كان جاهلا بالموضوع لعله لم ينتبه لعله لا يقصد لعله قصد شيئا آخر لعل الكلام مركب عليه وهو لم يقله انما دبلج وسجل هكذا ونشر عليه لعل الذي نقل الي الكلام اخطا ولم يضبط العبارات لعل يقول انت مسلاحيك 79 عذرا ثمانيه الا واحدا قال فاذا لم تجد له عذر كل ال 79 عذرا صارت لا يمكن أن, ان تصيبه قلت والله يمكن الكلام هذا الذي نقل إليه الكلام أخطأ فيه فإذا سمعت كلامه مسجل إذن هذا العذر خطأ قلت ربما أنه لم يقله كذب عليه لا قاله أنا رأيته صوتا رسولة إذن هذا العذر خطأ ربما أن هذا الكلام قاله بجال لا هو قاله بعلم ويعلم ما يقول إذن هذا خطأ فانظر في الأعدار واحدة والآخر يقول أبو ذر قال فإذا لم تجد فيها عذرا يصلح له، فقل لعل له عذرا أنا لا أعلمه لعل له العذران أنا لا أعلم وكثير من البلدان الإسلامية أيها الاخوه الكرام الشيطان ما أفلح في أن يوقع الشباب في شرب خمر أو في وقوع في فواحش أو في عقوق والدين إنما تجد الواحده منهم من أكثر الناس طاعة وعبادة ووزينة في, في صلاته وقربته لكنه أفلح الشيطان في أن يفسد بيناه إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو ومبينا أذكر أيها الافاضل اني ذهبت مرة إلى أحد البلدان العربية لالقاء بعض المحاضرات فلما توجهت إلى الصاله المعدة للمحاضرة وإذا رجل يعني ليس طالب علم رجل من عامة الناس جالس يبيع عدد من سيديات سيدي الذي فيه المحاضرات بعضها لي وبعضها لغيري من طلبة العلم. فلما مررت به قلت له بارك الله فيك جزاك الله خير أسأل الله أني يحرمك الأجر يعني أدعو له لأنه يعمل عملا خيرا دعوه هو خير فتبعني قال يا شيخ يا شيخ قلت نعم. قال ما أحبكم بيع محاضراتك تعجبت بسؤاله قلت لم أفهم والله لكن جزاك الله خير بيع يا أخي أسأل الله لا يحرمك الأجر أن تعين إن شاء الله على نشر الخير والدعوه قال يا شيخ طيب الشيخ فلان يقول الذي يبيع محاضرات العريف كافر فعلمت اني لو قلت كلمة لمضى بها هذا الرجل إلى ذلك الشيخ ولا أصبح يحدث بها كل من راه ويقول قلت للعريف إن الشيخ فلان قال بك كذا والعريف رد بكذا فتنقل إلى ذاك الرجل ثم يقول كلمة أخرى فتلقحها فتصل إليه ثم أرد عني فتلقحها حتى تصبح الكلمتين هذه مثل آدم وحواء عليهم السلام لهم ذريك كثير فسكت ولم أنبس بكلمة قال ضيب أنت شرائك سكت حتى كلمه الله يهديه بارك الله فيك ما قلت ولا كلمة لأنها ستلقل تماما وستفسر الله يهديه يعني هو ضال آه إذن هو يتهمني بالضلال فسكت والله يا جماعه ما قلت ولا كلمة ومشيت فلا حقر هذا بلاء كان ذلك اليوم يا شيخ يا شيخ قلت هذا بيجيب قنبله ثانيه نعم يا اخي فقال ليش ما تجلس عندنا في البلد تلقي محاضراته تسكن عندنا قلت والله يا ابني يعني البلد عندكم ما شاء الله مليئه بطلبه العلم لا تحتاج الى ذلك فتدروا ماذا قال والله يا جماعه نفض يده وهو عامي عمي ليس طالب علم نفض يده وقال لما قلت عندكم مشايخ وطلبت قال مشايخ يا شيخ ذبحتهم الخلافات ومضى الى اشرطته يبيعها يقول ذبحتهم الخلافات بمعنى ان احدهم اصبح يصعد المنبر بدل ما يعلم الناس التوحيد وينهاهم عن الشرك ويامرهم ببر الوالدين وبحسن الخلق بدا يرد على كلام قاله فلان في خطبته الماضيه فتنقل هذه الخطبه الى ذلك الرجل ثم في الخطبة التي بعدها وإذا الرجل ذاك أيضا بدل ما يعلم الناس الخير والدين والصلاح والتقى يبدأ أيضا يشتغل بصاحبه. صاحبه هذه يا جماعة من أكبر المشاكل التي تشكو منها الأمة الإسلامية اليوم والله يا أحبابي كنت قبل رمضان في بريطانيا ومضيت إلى مدينة صغيرة أجزل جثبا أن عدد المسلمين فيها لا يتجاوز ربما ثلاث او أو أربعمئة كل هذه المدينة وربما يسمى قرية وإذا عندهم يا جماعة ثلاثة مساجد يعني مئتين أو ثلاث المفروض مفروض عندكم مسجد أو مسجدان أو واذا وإذا عندهم ثلاثة مساجد وإذا هذا المسجد بينه وبين هذا المسجد الثاني خلافات لدرجة أن هذا المسجد يشتكي عند الشرطة ليقتلوا المسجد الآخر وأنا ذهبت وتأكدت من المسجد الآخر وإذا والله يا جماعة ليس فيه شرك وليس فيه دعوه إلى بدعة أنا أتكلم عن واقع رأيته بعيد ولو لم أرى ذلك لما سقت المثال وإذا المسجد الآخر أصار ما فيه اجتهادات اجتهادات يعني يستطيع لما تحاور يقول لك يا أخي هذا الفعل الذي أنا أفعله قال به فلان وفلان وفلان من أهل العلم ويجد له مخرجا شرعيا يعني مثلا مثلا هذا المذاكر المسجد لا يرى أن توضع خطوط على الأرض لأجل أن تسوى الصفوف بها يرى أن هذه بدعة والمسجد الثاني قد وضع خطوطا على الأرض على السجاد لأجل أن يصف فيها الصفوف فذاك المسجد الثاني بعد أنه مبتدأ. هذا المسجد الثاني أيضا مثلا إذا جاء يوم العيد احتفلوا مثلا وربما صار عندهم دفع مثلا في احتباله والد أمره واسع أنا لا أقول بإباحته لكن هناك من العلمان قال بإباحته فكونك تشتكي للشرطة وتركب عليه التهم ليكفل هذا المسجد بسبب أنك رأيت حرمة هذا وهو يرى اباحته وإذا هذه القريه يا جماعه أو هذه المدينة الصغيرة من اضعف المدن في دعوة الكافرين إلى الإسلام يعني عدد من المدن لهم نشاط في الدعوه الى الاسلام فمثلا تجد انهم يكتبون الى المدارس الثانويه يقولون ندعوكم الى زيارتنا الطلاب يزوروننا زياره مدرسيه يكتبون الى الجامعات يقولون مثلا يا جامعه نريد ان نهديكم كتبا مثلا تضعونا في المكتبه العامه باسم مسجدنا لهم نشاط ولهم نشاط حتى في الويكند بحيث انهم يضعون مثلا طاولات خارج المسجد يوزعون كتبا على الماره واذا هذين المسجدين يا جماعه كل واحد يشتغل بالثاني وأسأله أقول كم واحد أسلم عندكم من منذ متى بدأ مسجدهم قال والله بدأ مسجدهنا مثلا منذ مثلا يعني عشر سنوات فأقول طيب منذ عشر سنوات متى كم واحد دخل الإسلام على أيديكم فيقول والله يا شيخه أول سنتين الحمد لله كان لا يمضي شهر إلا ويدخل أربعة خمسة قلت طيب ممتازه وبعدين ثمان سنوات الأخيرة إيش اللي حصل فأستوت يقول ما أدري والله من شغلنا إن شغلتوا بايش وإذا هم يا جماعه بعد هاتين السنتين بني ذلك المسجد الآخر أو افتتح وبدأ الواحد يشتغل في الآخر أنا أقول لكم يا شباب تونس يا أخواتي يا اخوتي ويا أخواتي أنا أقول إن الشيطان ينزغ بينهم هذا كلام الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ينبغي ان يكون الواحد واسع البطانه مع اخيه يا أخي البخاري ان نبينا وسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لما بعث ابا موسى الاشعري ومعاذ الى اليمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهما وكان عليه الصلاه والسلام يقول لمعاذ وهو عليه الصلاه والسلام يمشي على قدميه وقد امسك صلى الله عليه وسلم بخطام الناقه لمعاذ من تواضع بابي هو وامي عليه الصلاه والسلام ومعاد على ناقته والنبي صلى الله عليه وسلم يسير على الأرض فهو عليه الصلاه والسلام ممسك الناقة وقال لمعاد يا معاد إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا يعني يا معاد ترى ربما يكون هذا المقابلة التي بيني وبينك هي آخر مقابلة في حياتك وفعلا يا جماعة ترى معاد رضي الله عنه لما رجع من اليمن وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ إنك لعلك لا تلقال بعد لقائي هذا ثم جعل يوصيه هو أبا موسى ما هي الوصايا التي خرجت منهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام لصحابيين وضع في نفسه أنه لن يلتقي بهما لصحابيين أرسلهما إلى قوم أهل كتاب كان اهل اليمن في ذلك الحين فيهم يهود فيهم نصارى وبعضهم تأثر بالمجوسيه لكن اكثرهم بين يهود ونصارى قال عليه الصلاه والسلام انك جاءت قومنا انا كتاب ما هي الوصايا التي جمعها عليه الصلاه والسلام قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وابي موسى قال تطوعا ولا تختلف تطوعا ولا تختلف انتبه يا معاذ وانتبه يا ابا موسى انا ارسلتكم الى اهل اليمن لدعوتهم لا ليجل ان كل واحد منكم يبدا يعمل الجمعيه لوحده وحزب يضرب في الثاني لا صح أنت عندك مجموعه يا معاذ وانت عندك مجموعه يا ابا موسى تدعونهم الى الله تعلمونهم الدين لكن الذي ياتي اليك يا معاذ او ياتي لابي موسى لا يشعر بينكما بخلاف كلكم على الخير وعلى التوحيد وعلى القران والسنه يقول تطاوعا ولا تختلفا وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا لاحظ اول وصيه تطاوعا ولا تختلفا انتم يا معاد وانتم يا أبا موسى لا تخلي أهل الكتاب الذي أنت ذاهب لدعوتهم يضحكون علينا يقول هذا محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلينا اثنين من أصحابه فخشينا أن يدعونا إلى الله وأن يبنوا المساجد وإذا هم أقل من ذلك بدأ كل واحد يضرب الثاني قال تطاوع ولا تختلف وإذا بأبي موسى وبمعاذ رضي الله عنهما يكونان على قدر المسؤولية فعلا ويدعوان الى الله تعالى وينتشر الاسلام انتشارا عظيما في اهل اليمن وياتي من اهل اليمن وفود يدخلون بذل الايه افواجا انا اعني بهذا يا احبابي واخواني الأخوات الفاضلات انا اعني بهذا ان ينتبه الانسان من ان ينزغ الشيطان بينهم وسبحان الله تجد اننا اقصد تعني اهل الخير واهل الاسلام والاسلاميين الذين يريدون الخير اذا كانوا يواجهون ضغطا عليهم وتضييقا عليهم توحد صفهم يعني ايام ابو رقيبه وايام ابن علي كان صف الاسلاميين واحدا والكل يقول يا اخي نريد الحجاب نريد الاسلام افتحوا المساجد افعلوا افعلوا لكن لما مكر الله تعالى للاسلام وبدأ الدعاه ياتون الى هنا والله يا جماعه قبل اربع سنوات كنت اعمل خطط لاجل ازور تونس السلطه محاضرات فكان احد الاخوه ينسق لي مع جمعية فكرية ويقول لي تعال ألقي محاضرة في الفكر قل طيب كيف؟ قال تكلم عن فكر شيكسبير طيب واتفقت أنا وإياه أتكلم في البداية عن شيكسبير ثم أدخل بلتينية في الموضوع هي والله خطه عشان ألقي محاضرة في تونس قبل أربع وخمس سنوات فقال لي طيب والمحاضرة الثانية لاني قلت لاقيت فيني ازور تونس محاضرة واحدة واحده قال طيب خلينا نفكر ونفكر واذا ما ادري ايش الـ الـ الواقع عند ارسطو يلا حط ارسطو شيكسبير عشان يوافقون لو تقول ابو بكر وعمر ما وافق ثم لما كاد الموضوع ان يمشي وطلبوا صورتي واذا صورتي منتهي قالوا اه شيكسبير ها شيكسبير الشاب اللي احنا هذا مهد هاللحيه ويتكلم عن كسبير ايش تخصصا في الجامعة قال ولا تخصص الشريعة في الجامعة قالوا وشريعة بعد شريعة بيتكلم عن كسبير انا ابغى واحد يتكلم عن الغناء وتأثير الشكسبير في الغناء وفي الفلسفة و... ولا ارثه ايش دخل هذا وإذا به يلغى وكان الإخوة في تونس ولا يزالون ولله الحمد على رأي واحد وعلى منهج واحد وعلى على غاية واحدة دعوة الناس إلى الخير نشر العلم الشرعي تعبيد الناس لرب العالمين دحر الشيطان محاولة جمع الكلمة بقدر المستطاع بحيث أن يكون الناس في دين الله تعالى على أمر واحد فانتبهوا أيها الأخوة والأخوات بعد أن وسع الله تعالى عليكم وامتحنكم أنتم الآن في الامتحان الحقيقي فالامتحان ليس الذي كنتم فيه الامتحان الحقيقي الامتحان بالسرار الامتحان بالرخاء الآن جاء الامتحان الحقيقي بعض الناس قد يستطيع أن يتمسك بدينه ويتعاون مع إخوانه دام هناك ضغط عليه، لكن لما وضيح له المجال بدأت حاجات النفوس تتحرك وحظوظ النفس بدأت تنطلق يمينا ويسارا. حرص الواحد يا إخواني على أن يكون متعاونا مع إخوانه على الخير، وإذا وجد الواحد منا على أخيه مثلبه أو وجد عليه ملاحظة فلينصح في السر يتحدث معه. وليحاول ان يصلح ما عنده من خطا بقدر استطاعته طلبا لما عند الله تعالى واحرص على ان تكون نيتك صالحه مثل ذلك بحيث اذا سالك رب العالمين لما تكلمت بهذا الكلام واذا انت تقول لربنا وانت صادق يا ربي انا رجوت ان اصلح حاله انا نطقت بهذا الكلام لاجل المصلحه انا سكت عن ذلك لاجل المصلحه هناك تونس مع كثره ما كان عليها من تضيييييق هاي والله الحمد اليوم فيها العلماء فيها طلبه العلم فيها الملتحون فيها المحجبات يعني مهما اراد انسان ان يطفئ نور الله تعالى فيعجز عن ذلك ولا يستطيع وكما قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويعد الله الا ان يتم نوره ولو كرهه المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كرهه الكافرون ولا يغلبن مغالب الغلاب ونكنت أقولها في خطب الجمعة في الرياض أقولها هي تونس غربت عن الإسلام وعن التوحيد وعن الدعوة وحيل بينهم وبين دعاتهم وبين علمائهم وقتل من قتل من علمائهم ودعاتهم وهجر من هجر لأكثر من خمسين سنة من أيام هو علي وإذا هي اليوم ولله الحمد تختار الإسلام وتختار الإسلاميين وها هم الناس يعودون إلى المساجد ويعودون الى الصلاه ويعودون الى الخير واسال الله ان يملا قلوبكم ايمانا يا رب العالمين فالله الله والاخوه والاخوات بالوحده بقدر استطاعتكم الله الله بالوحده وليس شرطا ان يكون أخي الذي أتعاون معه سواء كان اخا فردا او كان جمعيه او كان مؤسسه ليس شرطا ان يكون مرضيا لي 100% حتى لو كان مرضيا لي 70% اتعاون معك هذا الخير أنا ما تعاوت مع إنسان يقول تعالى نبني, ضريح تعالى نبني ضريحا على هذا القبر أو تعالى نبني مسجدا على هذا الضريح أنا ما تعاوت معه على هذا تعاوت مع إنسان ربما بيني وبينه شيء من الخلاف المنهج لكنه يسعه الدليل الشرعي يسعه الدليل الشرعي بمعنى اخواني إخواني أن لو أبحث عما عما يفعله هو مما أنتقده عليه وأراه خطا فانني أعلم أن الفعل الذي يفعله قد قال به علماء وأفاضل من قبل والله وقد نافشت بعض الإخوة من من كان بينهم خلافات فكان يقول أعوذ بالله هؤلاء عندهم كذا وكذا لا أتعاون معهم بل أحذر منهم في قطب الجمعة كذا فقلت طيب تعال أعزبك الليله عندي فجاء قلت ليش رأيك في الإمام الشافعي قال والله نعم. الإمام الشافعي رجل عالم قل طيب لو كان الشافعي اليوم موجوداً وعنده جمعية تتعاون معه قال يا أخي لنا اسوا ضفراً من, من ألفار الشافعي قلت جعل الشافعي بالنسبه لك رجل مقبول قال نعم وأفتح له الكتاب وإذا الفعل الذي يفعله إخوتنا في تلك الجمعية هو قول من أقوال الشافعي بلباحته قال ها لو ما يمكن الشافعي اجتهد فاخطا ما شاء الله الشافعي اجتهد في أخطاء وأنت اجتهد في يعني الآن أخطأ لأنه خالف القول الذي تريده أخي طيب اش رأيك في فلان من العلماء وذكرت له عالما كبيرا لكن صار ما يعرفه يعني عالم من العلماء الأقدمين أظن قلت الشنقيذي رحمه الله أو كذا قال والله ما هذه أظن أسمع به. قلت طيب ما رأي قال هذا عاد شيخ هذا جاء درّس ودرس ودرس عند الشيخ ابن عثيمين ودرس أيضا كان مع الشيخ بن باز الشنقيذي عاد عاد قل طيب تعال ابتع أضوها البيان انظر تفسير كذا وكذا وإذا تفسيره يحوي الفعل والقول الذي يقول به تلك الجمعية مسألة شرعية بالمسألة نوع من الاحتفال، نوع من الأمور التي يفعلها بعض الجمعيات وإذا به سبحانه قال والله يفكر حتى الشمقين يعني كلام الخطأ وقلت ما شاء الله أخي أمام ابن من ولا ابن القيم أخي من أنت فأنا أقصد بهذا يا جماعة أن الإنسان لا يتبع هواء في اتخاذ قراراته ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله ليكن بطارك واسع مع اخوانك وليكن نيتك صالحة معهم اجمع الكلمة بقدر استطاعتك انتبه لا يؤتى الإسلام من قبلك أنتم كلكم أيها الاخوه والأخوات أنتم كلكم على أنتم حراس على كذور الإسلام انتبه لا يؤتى الإسلام من قبلك ثم بعد ذلك تنام أنت على مثل ذلك أسأل الله تعالى أن يجمع شملنا أسأل الله أن يجمع شملنا أسأل الله أن يجمع شملنا وأن يوحد صفقنا وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم والله إنه من أكبر الأدل على انتصار الإسلام هذا الاجتماع العظيم مع أن الأكوة حدثوني أنه لم يتم الإعلان بالكفاية لكن ما شاء الله مع هذا العدد العظيم والله إنه يدكم نتزيد الإيمان في القلب بأن الله تعالى ناصر دينه ومعز شريعته فأسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل تونس إلى كل خير اللهم وفق أهل تونس إلى كل خير اللهم خذ بايديهم في المضائق اللهم اكشف لهم وجوه الحقائق اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنه اللهم اجعلهم جميعا من احبابك اللهم اجمع شملهم اللهم اجمع شملهم اللهم صوب اراءهم اللهم اجعلهم على الخير والهدى دائما يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ونريد اريد ان اترك فرصه لاخي الكريم دكتور محمد الهبدان بقي على الاذان يبدو 15 يعني 5 دقائق او عشر ان شاء الله ويبدو اننا سنصل هناك ان شاء الله تعالى ف محمد تعالى اكبر الشيخ او الشيخ عدن صباح كلنا كنا قاعدين نتكلم كنا قاعدين نتكلم كنا بنحضر صار هذا الكلام هذا بعد على هذه على <تصفيق> فتره <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد أيها الاخوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا اهل تونس حياكم الله يا بلد الاسلام حياكم الله يا بلد العلم والايمان حياكم الله بعد ان امتلئت هذه الارض كفرا وضلالا ها هي الان تمتلئ تكفيرا وتبجيلا فالله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد سبحان مغير الاحوال والازمان سبحان من يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير أسمعوني أي والإخوة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله لو حضر بن علي الآن لم تلأ قلبه غيظا وكمدا من هذا التكبير اللهم زده كمدا وغيظا يا رب العالمين اللهم ادله يا الجلال والاكرام اللهم جمد الدماء في عروقه اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده ها هي افواج المؤمنين تتتابع على بيوت الله تعالى احبابي الاكارم اخواتي الفاضلات تكلم اخي وحبيب الشيخ محمد العريفي عن موضوع التوحد وجمع الكلمه ونحن الآن نتفق جميعا على أهمية الكلمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف على لا إله إلا الله نحن نعمل جميعا تحت هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله لكن السؤال الذي, لكن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه ايها الإخوة والاخوات ما دورنا لخدمة هذا الدين العظيم؟ هل دوننا فقط يكتفى بهذه الكلمات هل يكتفى فقط في القيل والقال وكثرة المقال فيما لا ينفع الحال والمال ان الواجب علينا ائمه والذي سيضيع صلاته فانه يكون بما حتى ضيع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ورب رايت الرَّجُلَ يهته به هذا بين رجلين يعني وجد الرجل وهو متكئ على رجلين حتى يقام في الصف ولما كان عليه الصلاه والسلام في بدايه مرض موته دخل بعد صلاه المغرب من يوم جمعه الى بيته واذا هو عليه الصلاه والسلام فليبتدا به مرض الموت وبدات به الحمى تاكل جسده اكلا فلما وضع صلى الله عليه وسلم على فراشه واذا بالحمى تاكل جسده من شده الحراره نودي لصلاة العشاء ولم ينتبه عليه الصلاه والسلام انه غدب وكان بيته ملاصقا للمسجد فجعل الناس في المسجد يقول يا رسول الله يا رسول الله نامت النساء نام الصبيان يعني نريد نصلي لنذهب فالتفت صلى الله عليه وسلم الى من عنده وسالهم قال اصل الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونني ونفر واذا جسده اضعف من ان يقوم للصلاه فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب ضعوا لي ماء في ماء كبير فوضعوا له الماء واخبر صلى الله عليه وآله وسلم وجلس في هذا الماء وجعل يبرد على نفسه حتى شعر بنشاط فاتكا ليقوم فأغمي عليه فلبيت مغمى عليه ثم افاق فقال صلى الله عليه وسلم مره اخرى اصل الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونني قال ضعوا لي الماء في المحفظ ماء اخر فوضعوا له الماء الاخر واخبر صلى الله عليه وسلم وجلس في هذا الماء وبرد على نفسه حتى شعر بنشاط فاتكا ليكم فاغمي عليه للمره الثانيه ثم لبث منيا لبث وقتا مغمى عليه ثم افاق فكان اول سؤال ساله ان قال اصل الناس قالوا لا ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخفف مره ثالثه لا اريد ان تفوتني الصلاة صلاه الجماعه ضعوا لي ماء في المخففف وصبوا علي الماء من اقوال سبع كرب لم تحل افواههم ايكون بسبع كرب والقربه هي إناء من جلد يوضع فيه الماء طالب صلى الله عليه وسلم ان يكون الماء باردا فجعلوا يحلون فم القربه ويصبونها على جسده المبارك والقربه الثانيه على جسده المبارك والثالثه والرابعه حتى صبوا عليه سبع ذرات فلما شعر بنشاط اكثر اتكأ ليقوم فاغمي عليه فلما افاق قال أصلى الناس قالوا لا ينتظرونك ما صلى يا رسول الله ما فاتتك صلاه الجماعه ينتظرونك اطمئن فقال مره أبا بكر فليصلي بالناس فصلى بهم ابو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم ثم صلى صلوا بهم صلاة صلوات يوم السبت وصلوات يوم الأحد وصلوات يوم الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام على التناشة ما يستطيع يتحرك والسبت الآخر والأحد الآخر أيضا والاثنين فلما كان الاثنين يعني بعد عشرة ايام تقريبا شعر النبي عليه الصلاه والسلام بنشاط اول ما شعر النشاط قال ادعوني علي والعباس علي زوج ابنته فزفاه والعباس هو وهو عمه عليه الصلاة والسلام فلما جاء اليه قال احملاني الى المسجد قال المعلق بالصلاح احملاني الى المسجد فحمله صلى الله عليه وسلم يتكئ عليهما حتى جاء قيل صلى معهم وقيل لم يستطع ثم رجع إلى فراشه وتشققت أبواب السماء لينزل ملك الموت ليقبل أظهر وأجمل وأحسن وأفضل وأكرم وأتقى روح وجدت على وجه الأرض روح رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما جعل ملك الموت معالج جنوحا وليخرجها وهو عليه الصدر يتفت إلى من حوله يودعهم بعينيه ويشهق يموت وإله يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم الصلاة الصلاة الصلاة حتى ماذا ليستمعه الكرم لماذا يا جماعه لأنه يعلم أن الذي سيحافظ على صلاة سيحافظ على ما بعدها فأنا أوصي الاخوه الإخوة والأخوات الله الله بصلاةكم يا الله الله بإقامتها بأوقاتها رب العالمين يا أحبابي ما قالت في القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا لا قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا صلاة ولما مدح الله المؤمن قال واقام الصلاه ويقيمون المساله ليست المسألة إقامة المساله المسألة الصبي على كافك يؤذن الفجر في وقت محدد تصلي في هذا الوقت صلي المسجد إذا ما استطعت تصلي في البيت قبل طلوع الشمس يؤذن الصبح عصر صغر العشاء إذا رأيت الإنسان يعظم صلاته اعلم أن الله تعالى أراد لي خيرا الصلاة الصلاة عصر صلاة يا جماعة ليه لماذا الصبي أول ما يطلع من بطن امه أول ما يخرج من بطل أمة وننفه بخلفنا ماذا يفعل أبوه أو الطبيب أو أي أحد ماذا يفعل في أذنه يقرأ آية الكرسي يقرأ سورة الفاتحة ماذا يفعل يؤذن طيب هو يفهم الأذان طفل عمره ساعة أو, أو خمس دقائق يفهم حي على الصلاة حي على الفلاح ما يفهم هذا لكن ربنا جل وعلا اوحى إلى نبينا عليه أن يعلمنا هذه السنة لاجل أن يتعلق قلبه بالصلاة أول ما يطبع للدنيا وآخر ما نفعله للإنسان قبل أن ندفنا واحد ما أفه غسلناه وكفلناه قبل ما ندفنا ماذا نفعل به؟ نقيم عليه الصلاة ليس كذلك؟ اذا عمر كله بين الأذان والإقامة ما بين أذان عند ولادتك وإقامة عند موتك تعظيم قدر الصلاة تعظموها يا إخواني اعظموها في أوقاتكم ربوا عليها أبنائكم هي مظهر من مظاهر الاسلام مظهر الدين انت لا تفرق فيها حتى لو كان الانسان شارفا للخمر واقعا في الفواحش صلي انت لا يقول لك الشيطان يقول لك انت زالي. كيف تصلي انت شرب الخمر كيف تصلي صلي يا اخي وين شربت خمر؟ وين زليت لا شك ان زينه وشرب الخمر من اكبر الكبائر لكن ترك الصلاه اعظم ذنبا قال فيها سيدي رسول الله عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينهم وبينهم الصلاة من تركه فكفر. الأمر عظيم حتى لو الإنسان سنا وسرق وكذب ووقع في انواع المعاصي إلا صلاة فلا تتركها. والصلاة إذا أقمتها ستنهي ابن الله أصواتنا على كلامه وياكم نحلي الصلاة. والصوّات على اللي قالنا. ممن يقر الله تعالى عليهم بالصلاة. ونبدأ الله تعالى جميعا من اهل الجنة على منازل النور يوم القيامة. بارك الله فيكم وليفقع معكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله